بسم الله الرحمن الرحيم وصافى غفان فزجاجات زجاج فتاريات لكرا إن إلىكم لواحد إن إلىكم لواحد الرب السماوات والأرض وما بينهما وربنا شارف إن زيال السما الدنيا بزينة الكواكب وحبان من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأسبعوا جنب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أمن أم خلقنا إنا خلقناهم من بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا ما يذكرون وإذا رأوا آيتان يسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما لإنا لم بعثون أو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 وقفوهم إنهم, وقفوهم, إنهم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون اليوم ما لكم لا اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساهدون قالوا إنكم كنتم تهتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاضين فحق عليها قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غيرون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إلى إلا الله. يستكبرون ويقولون إلا نتاركها لذنال شاعرين. بل جاء بالحق وصدق المسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون فواكههم عند أسرار متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيض الديل شاربين لا, لا فيها غول ولا هم عنها يذفون ويجهم قاصرات الطرعين ويج وعندهم قاصرات الضرفعين كأنهن بيض مكنون وعندهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعضه يتساءلون قال يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لإنا لأ لمدينون قال هل أنتم مصنعون فاطلع فِي في الْجَحِيمِ الجحيم قال هل أنتم مصنعون فِي فرآه في سواء الجحيم ولت الله إنك سنة أردين ولولا ربي لكنت من المحمرين ولولا ربي لكنت من المحمرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا المولى وما نحن بمعذبين إن هذا نهو الفوز العظيم لمثل هذا اللي مثل هذا فليعمل العمل العظيم، اللي هذا فليعمل العاملون العظيم، أذلك خير مظل أم شجرة تزقكم، أذلك خير مظل أم شجرة تزقكم، إننا جعلناها في للظالمين شجعة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه روز الشياطين فإنهم لاكلون منها فبالعون منها البطور ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن برجعهم لإلى جحيم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم الفواباء هم مالين فهم على آثالهم يخرعون ولقد لهم قبلهم أكثر ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نازم نوحو لَنَجْعَلَنَّهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَوَجَيْنَا هَؤُلَاءِ إِلَى الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُلَّ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك وجد المحرمين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعة إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال أبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون. فما سَمَاءُ مَنَظُومٌ مِنْ رَبٍّ عَظِيمٍ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيرٌ فَتَوَجَّلُوا عَنِ الْعُدْبَرِينَ فَرَأَوْنَا هَاتِمًا فَقَالُوا أَلَا تَخْلُونُ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ فَرَضَعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَغْمَلُوا إِذْ هِيَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَعْمَلُونَ قَالُوا بُرْؤٌ مِّنَّا أَنتُمْ فَانكُمُ الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَأَرَدُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِذَا رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّي يُبْدِلُنِي لِأَصْلَحَ مِنْهُ إِنَّهُ كَانَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّايِقُونَ فلما بَلَغَ مَعَ الْمُسْتَعِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قَالَ يَا افْعَلْ مَا تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ما ترى قال يا رب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبيل ونعديناه أيام إبراهيم قد صدقت الرعيا إنا كذلك نجذي المحسنين إن هذا نهو المبين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 ولقد مننا على موسى وعَرُونَ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين واهديناهم الصراط المستقيم وترضنا عنهم في الأرض. سلام على موسى ومارون إنا كفارك نجز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إليان سلمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تسخون أتجعون بعلاهم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم إلا عباد الله المخلصين وتوتنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحرمين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوضل من المرسلين إذ نجيناه وأهلاً جمعينا الا عجوزا في العابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مستحيين وبالله لتمرون عليهم مُصْبِحِينَ مِنَ اللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يَوْمًا تَن مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنْ أَبْقَى إِلَى الْحُكْمِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَا مِنَ الْمُدْحَمِغِ فَالْتَفَّ مَنْ حُوتٌ وَهُوَ مُنْهِم كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنَبِيٍّ فِي بَطْنِهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إذا يوم يبعثون وهو سقيما وأمتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إذا مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم ملاحين فاسفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائك سئناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكه يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أفطف البنات على البنين معنكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أنكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم خادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبان ولقد علمت الجنة إنهم لمحمرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد, الله إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفتنه له بفاثلين إلا من هو فار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون ولقد ولقد كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم, فتول عنهم حتى رحيلهم وابصرهم فسوف يبصرون افا بعبادنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنصور وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين والحمد لله